بسم الله الرحمن الرحيم فصل في موقف الإمام المأمومين كتاب الروض المربع السنات أن يقف المأمومون رجالاً كانوا أو مساءاً إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعليه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراه يقف وسطهم مجوباً مشكلة ألا والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي يعني يأتي بعد هذا هذه المساء ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه يعني يصح مع الكرافة يعني أوه. وطبعا إذا كان المكان ضيق خلاص ما فيه عز إنما لو في ساعة يبقى ما فيش ما يدعو لترك السنة لأن ابن مسعود صلى بين القمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبدالبر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود يبقى رواية رأيته دي دي رواية مش صحيحة إنما أمره به يعني قد يصح يبقى من قوله هو يعني وفي الحالة دي يبقى مذهب صحابي ما هواش سنة مش حديث نبوي يعني مذهب صحابي والصحيح أنه من قول ابن مسعود لإقدامه أي لإقدام الإمام لا, قدام. لا قدامه إبقى هنا لا لوحدها قدامه الوحدة لا قدامه أي لا قدام الإمام برضو فلا تصح للمأمومة ولو بإحرام يعني يحرم وبعدين يرجع يبقى متنعقدش صلاته وقد أحرمه وهو أمام الإمام قدام الإمام متنعقدش ولكن يعني هذا مذهب الجمهور وفي وجه انها تصح مع الكراهة وده مذهب مالك وروايا عن أحلى. أكبر ورجع وبعد كده رجع كبر قدام ورجع ومتعاقدش قدامه وفضل قدامه برده متنعقدش هو يركع كبر قدامه رجع قدامه بس... امم يقوم على اللي كبر قدام على اللي قدامه قدام رجع ولا احنا قلنا ايه اللي كبر قدام الامام قدام تنعقدش صلاته فيه قول انه لو كبر خلف الامام وبعدين تقدم يعني تكبيرة الاحرام خلف الامام وبعدين تقدم بعد كده يعني يتصح مع الكراه يتصح عند مالك ووجه يعني لبعض اللي هي الحنبل طبعا مع العذر مع العذر مع العذر يعني المسجد ضيق فده معناه انه هيبقى يوقف خلف الامام بس هيبقى لازق في اللي وراه اللي وراها مش عارف يسجد فيكبر وبعد ما يدخل في الصلاة يتقدم بقى عند الراكوع والسجود يتقدم شوية وفيه فرع فيه واجه انه تصح مع العذر وبدون العذر ده تصح فيه واجه كده برد لأنه ليس موقفاً بحال ليس موقفاً يعني الموقف من المأموم يعني بالنسبة للإيمان قول ولو بإحرام يعني حتى لو الإحرام بس وبعد كده إيه رجع في بقية والعكس برضه أن يحرم خلفه وبعدين يتقدم برضو قالوا ببطلان الصلبة بطلت يعني لو احرم في الخلف وتقدم بطل لو احرم قدامه لم تنعقد ما دخلش فيها أصلا بدأ وجهه الوجه التاني انه انتقدم بعذر يعني احرم خلف الامام ثم تقدمه لعذر تصح مع الكراهة والكرهة تسقط للحاجة مم. ايه بقى سؤالك؟ ممكن يكون المأموم طويل شوية عمو الشيخ ف... ف... فرقله أطول فممكن يتقدم عنه عن... كعب. كعب. كعب؟ كعب؟ لا مش كعب، هو أساساً رقله طويل رقله طويلة طيب لما مسلاً بيجي في القعود اللي هو في ال... اللي بين السجدين بيتلاحظ ممكن يكون رقله و... ر... ركب ركب يعني قدام الركب، ما هم فين؟ اه يا محمد ده يرجع ورا شويه عشان رجله عندنا حسام برده وكان يصلي جنبي اقولهم اتقدم عليا بحوالي 15 سم هو مش متقدم ده هو ركبه اللي متقدمه ده رجله طويله قوي <تصفيق> الرجل برضه الاكتاف اه حتى اسدال برضه العروق كده بس يعني هم ذكروا استح람 ان يتأخر عنه شيئا يسيرا وستاتي ان شاء الله اذا كان بيصلي معاك في نفس الصف يتاخر عنه شيئا لاله يقع التقدم عليه بالنسبه للصبي الصبي تقدم على امامو لسه كله ده هيجي طيب نقرا بيقول ايوه لو تقدم على امامه باحرام يعني برضه ايه ما تنعقدش ورد نقدم باحرام وبعدين يرجع ثم إن كان متقدماً حال الإحرام لم تنعقد وبعده بطلت بتقدمه يعني تقدم بعد الإحرام أحرم خلفه بعدين تقدم بعده وذكر الشيخ وجهاً يكره إذا ما تبطلش يحرم خلفه بعدين يتقدم وتصح وفاقاً لمالك يكره وتصح وفاقاً لمالك ها؟ ما فصل فاصله ما فيش فاصله وذكر الشيخ وجها يكره وتصح وفاقا لمالك <تصحيح> قال في الفروع امكن الاقتداء يعني ان تقدم امكن الاقتداء انه لا يتقدم قوي مش شايف الإمام ولا سمعه يبقى الاقتداء محال منما لو أمكن الاقتداء يعني يبقى شايفه أو شايف الناس بأي صورة يمشي الحال وهو متجه يعني له وجه يعني له دليل معتبر وقيل تصح جمعة ونحوها بعذر يعني مع التقدم إذا كان هناك عذر عشان الزحمة اختاره شيخنا مين شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن بقى ولا إيه من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصل قدامه عذر هو يتأخر من جر عذر أول ما يقام للصلاة يجي جري ويصلي قدام الإمام علشان على ما يرجع الصفوف ممتلئة على ما يدور مكان ورا ما يلحقش طبعا الشيخ معامر ابراهيم في السعودية بيبقى في مكة وفي المساجد بيبقى زحمة زحمة وناس كتير على ما يلاقي مكان ورا يمكن ما يعرفش فقال يعذر وقال إذا لم يمكنه أن يصليها مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي هنا لاجل الحاجة وهو قول طوائفة من أهل العلم ومن الأصول الكلية أيوة الأصول تأخذ بالك على طول القواعد يعني الأصول الكلية يعني لإيه؟ القواعد أصدق هنا القواعد يعني القواعد الفقهية أو الأصولية من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرق ساقطه الوجوب والمضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه يعني على خصوص العبد على خصوص العبد يعني ربنا يوجب عليك القيام في الصلاة إن عجزت يسقط الوجوب ما يبقاش واجب يعني. واضح طبعا <تصفيق> والمضطر إليه يعني ما يضطر إليه من الأشياء بلا معصية غير محظور لأنه قد يضطر الإنسان لشيء والسبب في اضطراره ده ومعصية عمله هنا بقى يعني يبقى فيه كلام في الموضوع لأن بعض العلماء قال لا يجوز الترخص مع المعصية فهنا طبعا عمل مع صيافة طر بقى أن يعمل إيه حاجة محرمة تانية يبقى حلال ولا مش حلال طبعا فيها قولين يعني فيها نظر مثلا والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر مؤخر القدم مش لي أطراف الأصعب فإن بمؤخر القدم ضر والا لم يضر والقدم هو العقب لا يعني مش القدم هو العقب مؤخر القدم هو العقب بقى. يعني أقول ومؤخر القدم هو العقل في الصحيحين أقيم صفوفكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه ولا يضر تقدم أصابع المأموم لطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله والحكم على كل من تقدم بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصل بقدرهما ببطلان صلاته لا دليل عليه ولا نزاع أن تسوية الصف سنة والتراص وإلزاق الكعاب سنة مؤكدة وشريعة مستقرة لا دليل عليكم أعجب أن تغذل من الأبن أصبحت في الصلاة أخطر ده طلع الكلام مقطوع من موضوع ما احناش عارفين بيتكلم عن ايه اصلا وهل ده عن الصف ولا عن الايمان ولا ايه الموضوع فا ده في الصف لان قال ولا نزعن تسويه الصف سنه والتراص واللزاق الكعب سنه مؤكده يعني الظاهر الكلام ده على الصف والله اعلم مش على الماموم مع الامام اللي بيتقدم بكل قدميه يعني ها يعني الحكم ببطلان صلاته لا دليل عليه ان تقدم او تاخر عن الصف انما كره اقره وترك السنه ايوا ترك السنه انما <تصفيق> ما نحكمش بالبطاله مش تعالى بيتكلموا على بطال صلاه ولا لا صلاه المنفرد خلف الصف فاللي بيصلي لوحده ده بقى منفرد منفرد عن الالتصاق بالصف عن كونه في صف من الصفوف فتكلموا في بطلان صلاة المنفرد يعني من صلى منفرداً تاركاً الصفوف فالظاهر والله أعلم أنه الكلام على كده كله فرأيت الرجل يلزق منكبه ومنكبه صاحبه مفيش الكلام ده مش في الإمام خالص مش جاي في الإمام خالص بالمر عايزين اللي يصلي يحط قدمين وتحت كتفينه لأن الواحد اللي بيجي يلزق القدم بقدم أخيه بتلاقي واحد مفرشح رجليه كده لبره والتاني لميمهم تحته فالواحد يلزق مع ده ويبقى واقف عامل كده رجليه هيلة و... لما يتعب يقوم لميمهم بقى خلاص يعني يحط رجليه جنب بعد كده عشان يوقف معتدل وحنا بقى معشعين فعالطريقة دي واحد عريض كده زي ميزو والحسين انه فرقة العراض ولا ايه؟ وبعدين يضم رجليه يبقى يبقى, يبقى انت اتدخل رجليك بقى عشرين سنتي على ما توصل لرجليه هناك والتاني بقى فيه ناس بقى بتحب بتحب البراح فالواحد يبقى يعني, يعني يزق وكتافه بقى يعني جاية كده والله يبقى يبقى الواحد عايز يدوس على رجليه يوقف عيدل بقى ما هنعمل ايه? خليتونا بقى ازهقنا من ايه وبطلنا نلزق الرجلين من بكده. لازم الواحد يزبط اموره على السنة. ايه وصلة هي انا كنت بيجو صلاة دي بقى. صلاة ترويح اه طبعا. طب انا في الاخرى همشيخوا قدام الامام دي ايه بقى? قدام الامام اما اللي تقعده بتعمل ضروري يعني, يعني. بتحصل كدير في الزحمة وكده طيب لانه ليس موقفا بحال قدام الامام وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي والمعتمد عند الحنب لا يعمل لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولأنه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول فلا يصح اللي هو الوقوف أمام قدام الإمام فلا يصح وقال الشيخ فيه ثلاثة أقوال أولاها الصحة إذا لم يمكنه إلا تكلفا يبقى إن لا يمكنك أم يقتدي إلا بالوقوف أمام الإمام قدام الإمام فلا بأس يصح أما إن أمكانه أن يقتدي بالإمام خلفه فينبغل التمسك بهذا ولا يصح أن يتقدم عليه يعني يصح مع العذر ولا يصح بدون عذر وهو المختار يصح, بدون عذر. يصح مع العذر ولا يصح بدون عذر يصح مع العذر أما بدون عذر فلا تصح صلاته لعم الشيخ العذر ده او تمكنه ده, ده يعني, يعني مثلا هل يقفوا نسحهمين شوية ويسجدوا على يعني يسجدوا بقى بالرجلين بعض والحاجة تلتبقى بالسحم الشديدة دي ولا يقول لا كده مش مكان يقفوا ده محرص آه يسجدوا بين الرجلين بعض كان مفيش فايدة أبدا ولا حد يسمح له الله سمره الى الله لازم او طبعا الاشكال في الجمعه لان مفيش جمعه بعد الايه لا صلاه لايه لمسبوق سالوا كده لا صلاه لمسبوق يعني مش واحد بمجموع كده تأخره عن الجمعة فالإمام خلص فيمعه مين جمعة تانية؟ ما ينفعش دي ضابط ضابط فقه في مسألة الجمعة في الجمعة بس لا صلاة لما سبق فإنما بالنسبة للفرائض الأخرى الأمر فيها أخف لأنه يصلي برضو بماعة بعد الإمام استميام يعني هم؟ انت اعمل بحث وقل ايه? الشيخ الاسلام كلامه يقول ايه? الف ايه? في الجمعة وغيرها. اه غيرها. قال كده? اه. فين? فين شيخ الاسلام قال كده فين? حشب الطيار. قال ايه? دقول لي النص اللي قال في الجمعة وغيرها. اه الشيخ <تصفيق> الزربي. تصح مع عزو ولا تصح مع عدم العظيم بس مصدق ممكن يعني نص شيخ الإسلام شيخ العثامين بيقوله وتوسط شايف. متتعبنيش وتضطرني اننا شيخ العثامين بيقوله وتوسط الشيخ العثامين الرحمة الله وقال انه اذا دعت الضرورة الى ذلك صح صلاته المأموم قدامه الامامي وإلا فلاح ما قالش برضو في البمعة وغيرها ما هو نفس الكلام مطلقا يعني الشيخ برام اطلق ماذا ما اطلق يبقى ان شاء الله على كله لا لو هو بيتكلم على الجمعة يحمل على الجمعة لو كان لا ما بيتكلمه على موقف المأمور ماشي ماشي يا سيدي كل ده عشان ما يعملش بحث خلاص بس يعذر على قول الشيخ محمد ابن البرهيب يتمدز على رجليه مبرشبه بدون عاضر بلا عذر ما هو بكلام ما لو, لو بلا عذر وتقدم على الإمام صلاته بطلة على الأولى عند الشيخ الإسلام اللي هو القول الوسط يعني بلا عذر صلاته بطلة فهيعذر مش هيعذر بقى هيحد نا <تصفيق> يعني يبقى يستدور له على بقى تاني طيب يا سيد وين صلى قاعدا فلا اعتبار حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر واحد ما يقدرش يثني رجله فبيقعد على الاليتين ويمد ايه حتى لو مد رجله وقدموها امام من يضر وان كان مضطجعا فبالجنب يصلى بقى ايه الامام مطاجع التاجع والمأمومين مطاجعين مثلا اتزنقوا في نفق ولا في مصورة مجاري ولا عالي السجن بيبقوا فيه اتساع على فوق. او مرضى بقى مخسرين ومجبسين كلهم بيصلوا بقى كله نايم على جنبه ها <تصفيق> <تصفيق> طيب كان خندق اه يعني ما احنا قولنا لو كان في نفق اقول لعجل خندق زي او مريض ما يقدرش ايه ملكو الاخ اللي كان بيصلي الصلاة الطويلة ومعدين يصلي يبدأ واقف وبعدهم يقعد وبعدهم ينام على ظهره يمدر ليه واني يحط رجل على رجل وبعدهم وذلك <تصفيق> <تصفيق> كل الليلة <تصفيق> كل الليلة هيعمل نفس الطريق وهو <تصفيق> نايم على ظهره لو توصلها طويلة والدنيا ليلة لا معنا مريض الرجل يعني, يعني وإن كان متجعا فبالجنب وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره أو إلى أو ظهره إلى ظهره لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه وش فوشه أو ظهره في ظهره ممكن تخصمين مع بعض ظهرهم في ظهر بعض قدق بعد في الركب ها؟ <تصفيق> ضهر الزهر ايه يا ده؟ ضهره ضهره ايه ده كده مثلا زي كده بالزبط الامام وشه كده والمقموم وشه كده اما هو الكعبة سمت ايه هبو مخ ده؟ <تصفيق> انت مهندس ولا انت ايه؟ ام وقف ام وقف انت بلوقتي جوه الكعبة اد يد وشك كده يا حسين الباب ده انت بتدورش كده بقى عشان عشان الكعبه طيب بس انت تبغى الكعبه دلوقتي هو الكعبه اه اه عند عمك ياسر كده الباب اللي مت اهو وانتش داخل بي هو ده شرح نص ساعه يعني لانه الكعبه دي لا يتحرك الكعبه دي دي طيب لما يبقى يجع عن ظهر الوجه إمامه وما ينفعش وان وقفوا حول الكعبه مستديرين صحه يبقى حول الكعبه خلف الكعبه بقى هنا هيبقى وجه الإمام في وجه المأموم بيقول لك ان ده في جهه من الكعبه وده في جهه من الكعبه صعبه قوي زي الوضع دلوقتي قالت أنا بلاء مجد على جوة الكعبة ده بيبوه ها جوة الكعبة فإن كان المأموم في جهته أقرب من الامام في جهته جاهز أقرب للكعبة يعني يعني بيجي الإمام يوقف عند المقام كده أو ساعات خلق بعد المقام كمان أبعد من الكعبة يجوا بقى المأمومين من الجهة التانية يتقدموا لما يلتسقوا بإجدار الكعب هنا طبعاً في قولين المصلي لا يتأخر فيكون وحده قبل إحرام مسبوك الداخل فقالوا على هذا الأساس يحرم المسبوق ثم يشد رجلا يعني من الصف هذا في من قال بالشد أصلا أو هنا في واحد على يمين الإمام فالتاني يقف وراء الإمام ويكبر وبعدين يشد المأموم عشان يرجعوا وده شرع يقطعاً ده يقف خلف الإمام يعني يسار المأموم ثم يكبر ثم يشد المأموم فيقف جميعاً خلف الإمام يعملوا صف خلفه دي أحسن طريقة فالناس طبعاً بتشد الأول وبعدين بقى ينشف نفسه بتاعه يعني يسيبك شوية منطوع ونفرد ويدخل على مهلو بقى فطبعا هنا يعني غابة وجاهل وكذا لا بيشده يعني شوية مكان ما حايز يقف يعني تحت المروحة حاجة ماشي اه ويبقى في الحاله حاله لو قلنا لا صلاه لمنفرد خلف الصف مطلقا يبقى لا يجوز ان يجيبه الى ذلك الماموم المصلي ما يمشيش مع لما الثاني يدخل في الصلاه يبقى يرجع معاه ها لا ما هو في الاخر بيدخل وخلاص ما لا مفيش فايده <تصفيق> يا ام بقى داخل وخلاص انما يعني هو هنا سهله في العملية خلاص شدك متوقعش بقى تدور ان هو يدخل في الصلاة ولا متلش في الصلاة ارجع وهو يدخل في الصلاة على مهل لو تأخر الايمان قبل احرام الداخل اللي وصليها خلفه وجاز يعني على ان ده يعني زمن يسيره لأجل مصلحة مم. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام يعني سواء جلس هنا أو جلس هنا يجوز لهم عديد هيشد إزاي وقاعد إزاي كان يسحب وهو بقى كان عافي شوية ويسحب ما يكونش طبعاً. اسيموا لحد متقال لو <سألتصفيق> جلسان يميني صاحبي او يسار الامام ولا تاخر ولا تاخر اذا للمشقه طيب ايه ولو بقى مسخ مشان مثلا ولو تاخر اذا للمشقه هنا ما يتأخرش عن الإمام يعني مايبقاش بعيد عنه متأخرش في المكان يعني في هذه الحالة لمشقةِ مشقت إن هو يخلي الرجل يرجع وقاعد يعني المأموم لا يتأخر عن الإمام والمأموم المصلي لما لا يتأخر عن الإمام للمشقة لما يقوم بقى بقى يرجعون هى، لما يقوم يرجعون فهو يئم على يسار الإمام يئم على يمين الإيه أوه. وأرجح على يسار الإيه الإمام حتى إذا رجع كان خلفه أما إن جلس على يمين المأموم فإن رجع صار بعيدين عن خلف الإمام فأتبصت لقي المأموم جيري بقى وإيه ورح مشي كذا حركة وصلاته بطلت على و ولو أدركهما الداخل جالسين كبره وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة فالزمن الزمن اللي هو المريض مرض مزمن يعني ما يقدرش يتحرك لا يتقدمون ولا يتأخرون الزمن ما يقدروش واحد مشلول ولا حاجة خلاص هيعمل ايه الدول بيسلوا في مكانهم وخلاص ها الامام يتقدم من دي الامام هو الى تقدم من الامام من امكانوا التقدم امام لو كان زمن زيهم خلاص امرهم الى الله الزمنة جمع زمنة المرضى. الزمن والمرضى لا يتقدمون ولا يتأخل ولا تزح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف يصلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا وده المعتمد عند الحنبلة ولا نقول به مفهومه أنه إن دخل معه آخر أو دخل في الصف قبل فوات الركعة صحة كما صرح به فيما بعد قال في الإنصاف هو المذهب. قال شيخ الإسلام لأنه أدرك من الاستفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام يصاف فيه ولا يصاف؟ فإذا فإنها فإن هذا جائز باتفاق الأئمة حتى لو قدر قدر أن أبا بكرات رضي الله عنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجد ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره لكي نسائغني لا أعرف ماشي عشان خاطر ولا تصح صلاة الفت ذي الفرد خلفها خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عميدة وشين عليما أو جاهلا إنما لو كان جزء من الركعة ماشي بقوله على الصلاة والسلام ناصرة لفرد خلف الصف أو أحمد بن ماجة بإسناد صحيح وابن حبان وابن خزيمته في صحيحة لهم وأول الحديث أنه رأى رجل من خلف الصف وحدك فقال له استقبل صلاتك الحديث ورأى عليه صلاة والسلام رجل من خلف الصف فأمرها معيد الصلاة رواه أحمد الترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات ورواه ابن حبان وابن خزيمته وغيرهما وقال شيخ الإسلام قد صحح الحديثين غير واحد من إمة الحديث وأساميدوهما مما تقوم به الحجة وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً والزمانة فإذا أخلوا لغير عذر كان منهياً عنه باتفاق لا ولو كان هذا خلف هذا كان من أعظم الأمور المنكرة وأمروا بتقويم الصفوف مبادغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الامكان. وقياس الأصول يقتضي وجوب الاستفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغ هذه السنة من وجه يثق به ووقوفه وحده خلف الصف مكروه وترك للسنة باتفاقهم يعني مكروه على إطلاق اللفظة إنما هل بقى تحريماً ولا تنزيهاً إلا أن يجد موقفا إلا خلفه ففيه النزاع والأظهر صحة صلاتي في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز وأما التفريق بين عالم والجاهل قطولين في مذهب أحمد فلا يسوه فإن المصل المنفرد لم يكن عالما بالنهر وقد أمره بالإعادة كما أمر المسيء امتهى وراو أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سؤال عن وجهه صلى خلف الصف قال عيده صلاته قال شيخ الإسلام هذا مقتضى الأصول نصا وقياسا واختره تلميذه وشيكونه وقال دليله واضح يبقى اللي يصلي من غير عذر يعني من ضيق المكان خلف الصف وصلاة بطل يصلي الوحده كده يجيب معها حده يصلي ماشي انما شد واحد لا ما يشدش الصف المتلك ما يشدش يقف لانه معذور حينئذ هذا المختار في المسالتين ها طب واحد يدخل مكان مكان يمشي بس ما يمشيش مره واحده يعني يمشي خطوه وبعدين يمشي خطوه ثانيه بعد ما يقول له ولا ايتين ولا حاجه لحد ما يوصل حتى, حتى يمشي عرضا ولا مش عرضه ما يجراش حاجه يا كان في واحد كان يجي على الصف ومعاه البايديه كده ويقوم داخل يوسع الناس يعني منين وشمال فكره برده حلوه يجوز برده انك ترجع معاه يجوز بس حاجه مش ما يبطلش يعني لان هو بيحرص على صلاته وعلى مذهبه العزر العذر ايه العذر امتلاء الصف ده العذر اه الصف مليان لانه في ما يقدرش يصلي في الصف وبسحب واحد يخل نظام الصف يقف جنب الامام <تصفيق> يقف جنب الامام ممكن ميبقاش في مكان جنب الامام عشان نشوف العوزة ده بس عشان نبقى عدين. بص ان نخوف ده من الامر دي اعتمار صح؟ من البرضه من لا ما يبقاش من يعني هو ده يصح وده يصح بالسهل يعني ايوم اولى. جبلا صاليسة مبينتش اصفر. دي يعني اكيد ممكن يترفع بس وقت واحد عادي لوحده جدا عشان يرجع يقف اما معلش الصاله ما بداتش يبقى ما يسيبوش الراجل لوحده انما داخل والصاله لانه علشان يشد واحد هاي هاي الناس كلها هتتحرك ويقلق الموضوع ما مسخه السيره الثامين مش متاح على على ان هو يشد حد ولا ان هو يروح صار جنب Can we been going down 11? He has often to lock thequently with him on the wall, What is he saying? He's saying he could fit the wing абсолютно No he doesn't want to seriously No he doesn't even see what is left, he tells the więpper He will orient someone it sees him Jesus is still him anyway, he doesn't even see him Who says He doesn't have any refuge Now you have to find whatever location He has only enough distance لا فيش عذر هما طبعا واخدين بالبطله اه ايه البطله ها بطله تمام انا قلت استنتج مصطفى مش ان هو يصلله مساله بدون عذر مشاكين بس انا عذر كاتبه الترتيبه يبا هنا تبطل عليما وجاهلا عمدا وناسيا تبطل فقالوا اه تبطل. اما ده المختار يعني. اما ازا كان الصف ممتلئ فيصلي خلف الصف وصلاته صحيح. ده المختار برضو خلافا لمن قال بالبطلاء. تبا مش الوقت في مشكلة جامدة جدا في عشان نسد كل مفيش سد ما مش هتقدر في مكه هتصلي وخلاص ما هيبقى في اماكن وما كده بالصلبات صلبات صلبات ازاي و... طب هو يعني وانت بتصلي لوحدك انت بتصلي من فرد <تصفيق> وانت هتسدد الخلل ازاي مش هتقدر لا يمكن ان تسد الخلل مفيش سبيل ولا ارى ان تتقدم حتى تصلي في اول صف ممكن لا ارى هذا عشان لا لا ان كل حاجه هتروح انت تدخل من الحرمه تلاقي الناس بتصلي على ما توصل خلف الامام لان كل الصفوف فيها اماكن يكون الصلاه دع منها كتير. قال كده قال من الحرم برا المسجد اصلا. لا لعمل. برا لا استحب ان يصلي خارج المسجد. اوه بيت عم تزحمش. ده عزر اليه هو خاص دي. احنا عم يخش كده الصلاة بتباش بطلة. اه. برا دي. لا بطلة ايه. على الزحام بس <تصفيق> احيان كتيرة بيبقى ممكن الناس كلها تصلي داخل الحرم. فالصلاة خارج الحرم دي فيها نظر شوي. خارج المسجد اه. بس هو شايف المأمومين كما هو جمعا بيجزها على هذا الاساس ان امنة عالية فيها يعني قلق ألأ الان منها. زائد انه المزبد الحرام الفضل فيه ممكن ما يخدوش لو صلى برا ماذا فوق <تصفيق> دي؟ حاجة اخدوه؟ لأ احنا بنحتط بقى اصلا ما فيش ما يدعو ان انا صلي برا برا في مشاكل متعددة الحقيقة منها أنه يصلي خارج المسجد مع إمكاني ومنها احتمال ألا يأخذ الأجر اللي هو المضاعف الصلب بمئة ألف ومنها طبعا أن برا مشغالة الناس رايحة وجاية و... والنسوان والبتاع ومنها أن برا فيه وساخة والناس بتطلع من الحمامات تصليه والحاجات لزي كده وطبعا الايه الدخول في المسجد اولى من الصلاه كده في اي حته فطبعا فيها معاني كتير والقرب من الامام أفضل وداخل المسجد افضل من خارج المسجد المسجد والخارج بالضروره انما على ما دام دخلت المسجد صعب قوي ان انا افضل ماشي, ماشي ممكن افضل ماشي لما الصلاه تخلص مسافه طويله قوي وتنزل وتطلع السلالم بتاعه وبعدين الواحد على ما بيوصل يعني, بي... يعني فانتالي يصلي الصلاة كاملة ويتدبر فيها كده ويعاقل احسن ما يفضل ماشي ركعتين وبعدين يصلي ركعتين بس فانتالي كده انما اللي المسجد ده ولها صفوف بسعادية منهم من اللي بعتين عوانا جوه ومسلا اللي بحاولي بيش جوه ومسلا ي... يتوفر شوش ده شي صفوف <تصفيق> انا ارى هذا الا اذا كان المسجد مليان زحمة بقى والناس اضطرت تصلي برا خلاص وبصلي برا معاهم ما فيش مادة تخش تزنق يعني إنما المسجد فاضي وده في الغالب في غير مثلا رمضان والحج بيبقى تخش المسجد ممكن مليون واحد يخشوا كمان يصلبوا والناس بتصلي برا استسهالا يعني في الهوى برا وقريب وخلاص إنما الشخ علشان هو طبعا عمل عملية في القلب وما يحبش الخنقة وبرضو المجهود صعب عليه خطورة فبيقى يبقى ريب وبعدهم بيبقى معايا النساء والأولاد بحبش يدخلهم برضو فبيبقى قاعد برا العيال يلعبوا والنساء قاعدين ودخلوا معايا ريبها والسا... كل حاجة ريب عملت معايا كتب معي بثلاثة أربعة سبعة ساعات برا فضل واجب يا عمان يا برا طيب إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاته لحديث أنث إنها يعني تبقى امرأة واحدة تصح باتفاق أهل العلم إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت بالسنة ولأنها لا موقف لها مع الرجال هتعمل إيه؟ تصلي وخلاص خلف الرجل فتصحي صلاتها لحديث أنس وإنما لو كانت بتصلي خلف امرأة أو في صف نساء توقف معها يعني يبقى هنا الموضوع يختلف إنما امرأة واحدة تصلي وخلاص وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل يعني إيه كرجل يعني توقف عن يمينه آه. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها لو يقفل في صف الرجال ده بيحصل في الحرم لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها أو أمامها طبعا ولا صلاتها طبعا يا برضو صلاتها ما تبطلش وفاقا للثلاثة وجمهور العلماء لكنه غير مشروع وصرح بعضهم بالكراهة كما لو وقفت من غير صلاة قال الشايف فيما إذا وقفت في الصف في بطلان صلاتها قولان أحدهما لا تبتل كقول مالك والشفعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيره والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف امتهى والأمر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دونها قال الحافظ وهو عجيب اللي قدامها كمان صلاته طبط اه واحده وقفت بجانب الدور امام فكرجل دي قصده يعني, يعني تبقى على يمينه مش على شماله الراجل ده اصلا زوجها ولا حاجه صح ازاي تطرف الناس تطب جنب كده <تصفيق> مش هتلزق فيه حاجه صعبه قوي لو اه انما هي زوجها ولا ابوها ولا حاجه زي كده يعني يعني ده المتوقع يعني ما تقف جنبه ليه م? لا مش لا اسلام لو كان اتلاح في اي تروح البيت رحت <تروح> اقف قدام الصف وجنب الامام ويعني مش معقول بقى <تصفيق> انما جوزها ولا اخوها بيصلوا مع بعضه جماعه في البيت وقفت جنبه في نساء ورا وهي مثلا ملهاش مكان فراحت صلي جنبه يعني حاجه زي كده هنا ما يعني بيتكلم على أصل المسألة بصرف النظر الأجنبية واللي مش أجنبية وإن وقفت بجانب الإمام فك الرجل وبصف رجال اللي لم تقل صلاة من يليها أو خلفها فصف فصف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال وطبعا هنا يعني في الأماكن اللي فيها اضطرار زي الحرامين تصح صلاة الرجال ما فيش كلام يعني خلف النساء وإلا ما حدش يعني اه يعني مفيش صلة بقى هتتمشي هم طبعا بيخلي اماكن في الخلف انما مفيش فايدة مم. طب قولي يلاقي واحدة بجدت وبجمع في الصفة يعملين لا <تصفيق> لا دا كتير انا قلتلكم يوم ما قلت المسلمين يستهلوا اللي اجرالهم اما صليتش اصل ما بقاش موضع ان انا صلي بنتوف والناس هاجم وعايزين يصلوا يعني حوالين الكعبة واحنا بنتوف في الحج يعني طوافل الوداع او حاجة زي كده مش فاكر يا جماعة خليكوا ورا رايحين فين ما فيش فايدة كأنه مش سامع يبصلك كده, كده؟ ويمشي يخشوا يخش. فين واسموا الناس تطوف ما تصلوا مكانكم رايحين فين يا جماعة برضو يخشوا عايزين يقربوا من الكعبة والدون هزحنا ورجال ونساء فطبعا خلاص الصلاة وقيمتها وقفت في أي حتة لقيت بقى النسوان جمع وحوطون من كل حتة يعني لو رجال قلت صلي على ظهر حد صلي بقى خلاص بحنا في صفوف الطواف فلاحنا النسوان جايين وقفين قدامي بقيت أنا كده وهم كده يعني لو ما فيش مكان في الأرض يعني عشان أسجد أسجد على ظهر النسوان بقى ما انا فضلت واقف ما صليتش ومش عارف ارفع ايدي هل امشي اروح فين <تصفيق> ورا معايا <فيه. تصفيق> انا قدام الكعبه ورا بقى يعني مفيش فايده يعني على ما تمشي ورا برضه مش هتعمل حاجه ده في, في الحج بيبقى الناس يعني ممكن تاخد لك نص ساعه على ما تخرج لو تدخل كانت ورا دي مش يعني مش بساهل كده ها؟ الصلاة سريعة الصلاة طبعا سريعة الإماء إماء إيه بقى؟ عم يخلصوا بقى أصلي وخلاص أصلي بالإماء ليه؟ كانش فيه غير ما يمشي بقى وقف بين صفيق وصوه ضيق يعني أنا قلت هرقة يعني هسجد على ظهر اللي قدامي إنما بقت على ايه؟ على ظهرها فطبعا مابقاش ينفع عشان لا الماء ايه بقى ماكيش بعد ما اخلصه والصلاه وقتها راح معرفش حكايه الاماء دي انتوا بتالفوها من جايبينها مش عارف كان بعض اخواننا في غير الزحمه ده عايزين ايه يحجزوا الصف الاول واحنا بنطوف فتلاقيهم وقفين كده ومليلين عرق وبتاعه كنا مثلا في الظهر ولا العصر ولا بتاعه وما في بعضهم وعملين صف كده وإحنا بنتوف وبعدين نبصوا يوموا تقدمين شوية كيفية يا جماعة؟ في حاجة؟ ما انطوف لا يقفوا يبيحجزوا يعني ايه القصة ده؟ لو الناس ايه؟ مزنوقة في التوافر يكبسوا عليه وبعدين نكمل كل شوية هجمين عليهم ومصريين طبعا منهم يعني مش هتقول مش فاهمين لا اخوة مصريين معارفهم بالاسم <تصفيق> فيه ايه يا جماعة للطائفين الاول وبعدين العكفين وبعدين ركع السجود الاخ سيبوا الناس تطوف هو الصف الاول يعملوكوا ايه كان الصف الاول ده مثلا خلاص كده دخلوا الجنة بقى انما يضيقوا على الطواف ويزاق لان بيجوا بقى اما يتقدموا الناس تتزنق في التواف يعني يجوا بقى في المكان الصف الأول تبص تلاقي الدنيا ارتبكت والناس جات كده وكده بقى والتواف بطل وزنقوا على بعضه وبقت مشكلة وبعدين هناك يعني مفيش حاجة تقدر تقول مثلا أنك ايه أجل التواف قبل مثلا الفريضة بساعة مثلا اجل التواف يعني لما الناس تصلي بقى طوف مفيش حاجة تسمع كده ليه لأن بيبقى طواف الوداع في الغالب وبيبقى الناس مفتبطين بمعادل السيارة وما ينفعش يقدم الطواف ونفعش يأخر الطواف وبعد الدنيا تبقى زحمة جدا بعد الصلاة فاللي عايز يطوف هو مخدم يعني سيبه يطوف علشان يقدم أصلحته يطوف ويصلي ويمشي إنما تفضل تزنق فيه وتكربس فيه الطريوم قاعد ما يطوفش وبعد الصلاة بقى الدنيا تبقى موت وممكن يتأخر عن المعادة عربيت وممفيش فايدة مفيش حد عند عائشة كل ده عشو الصغف الاول اهم حاجة الصغف الاول وبعد كده كل عقائد المسلمين واصلهم وقواعدهم وفقههم واحكامهم كلها ملهاش قيمة عندهم اهم حاجة في الدين ايه؟ الصغف الاول ده اهم حاجة في الدين تقرب من الكعبة كل ما تقرب من الكعبة افضل ولا لا السنكر دي بقى؟ عنك ما صليت المهم ان انا قرب من الكعبة ورجالة ونسوان طب النسوان صلتهم في المسجد اقل ثوابا يصلوا في البيت مش يصلوا ورا يصلوا في البيت ولو صلوا في المسجد يصلوا ورا هو موقفهم كده مكانهم الشرع المسنحب كده وافضل صفوف النساء اخرها مش اولها اخر صفر للنساء ده افضل صفر وذلك يقفوا الأول أول اللي ييجوا يقفوا في الآخر خالص اللي ييجوا يقفوا قدامهم اللي ييجي بعدهم يقف قدامهم لحد ما أقرب صف ده أسوأ صف يعني بيصالوا مع الرجال في مكان واحد إنما تقول لمين وتعيد لمين وبعد ما نخلص بقى للصلاة تيجي حرب, حرب الحجر الأسود الفسق كله في تقبيل الحجر الأسود يخشوا بقى عايزين يجيبوا النسوان يقبلوا الحجر الاسوء ده, بي... ده بيلاعوا الحجاب عند الحجاب كل حاجة بيلاعوا الحجاب طبعا ما ليه بيتقلع لا بيلاعها اصلا والراجل بي. واخد الست من ايديها وداخل بيه وكله متنح اقول له هتدخلها فيه هتم شايفي الزحمة مراهتك هتدفعس وسط الناس هنا هتدخلها برضو يبصيلي كده <تصفيق> اللي في نخه في نخه انا مش فاهم ده بيفهموا ازاي ده ازاي هدخل مراقب وسط الرجالة كده وتتزنق فيهم ولازم تتزنق لانها حتى لو جات من جهة النساء من ناحية التانية والرجال عمالات خبت فيها برضو اللي عايزين يقفوا على الملتزم لما بتقرب من الحجر بيبقى اللي قدامها لازق فيها لان عليه ضغط جبار بنوراه الناس ضغطة عايزة تخش باي شكل فبيبقى ساعة التقبيل لازم تلزق في الرجال ولذلك انا بقى لي سنين ما بقبلش الحجر يعني لو رجالة بس كنت خش كده ايه ان شاء الله المسوا بايدي دلوقتي بقى الموضوع مش مش كاية زحمة نعم الموضوع بقى حاجة تاني وبعدين لمس الحجر الايمن الرقم الايمن بقى في اشكال جامد جدا برده وبقى كله النساء هجمة وبعدين ما بتكتفيش بالمسح اللمس تمسح عليه كده وتمشي لأ دول بقى طبعا يمسحه شاف يحطه ايه فيه ياخده ويحطه ويمسحه ويمسحه يعني انت بقى ايه مسحك هتفتكر خلاص تجيت هتحط يدك تلاقيها سلّبت عليك منكرة جمدة جداً ولا حد سائل ولا حد بيقول لي حد حاجة. سايبينهم مناك اللي أمة دي تستاهل يعني تستاهل يعني وما ربك بظلام للعبيد ها يستاهلوا اللي بيجرى لهم عن كثير سبحانه وتعالى ما عنديش ليه ذلك الاصل مطلان الصلاه بالاماء مع امكان الركوع والسجود فما عنديش دليل على ان الاماء يجوز هنا من اجل الجماعة الاولى هنا الاماء مش للعجز عن الركوع والسجود مطلقا ده في الجماعه الاولى بس العجز هنا في الجماعه الاولى بس فما عنديش دليل على كده اللي عنده قول ولا دليل لو فتوى عالم يقول لي يعني ده <تصفيق> <تصفيق> يعني دي <زي> ماشي الحال وجوز ما يلزمنش تزبطها نشوفها بقى <تصفيق> لا يعني هنعمل شويه بحث بس هي موجوده يعني موجود القول انه يسبل على العاجز عن السجود والركوع والسجود يوم بهم ايه؟ باهو مفيش ليها ما احنا قلنا في الجمعه على دي وجمعه مفيش جمعه بعد الجمعه ايوه ماشي فهتروح عليك يبقى تصلي بقى على حسب حالك ان امكانك اي شيء تعمله يبقى تصلي على حسب ما تستطيع نما في صلاة الفريضة غير الجمعة ما لك أن تصليها بعد الجماعة الأولى يجوز فطبعا يعني حرمة الجماعة الأولى صح لها ولكن عايزة دليل برضو قوي شوي اللي عنده دليل أو فتوى يقول لنا عليه ايه هنا الصفوق صلاة النس خلف النساء تجوز للضروره في الزحمه طبعا والا ابعد عنها و امامه مساء الامامه دي حسين ذات ولا معنى ذات ولا معنى ذات وامامه مساء يعني مؤنث الامام المراه الامامه التي تقوم النساء تقف في صفهن مدبا روي عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن يمينه و... واحدة ولا يصح خلفها وتقفش خلفها ويليه أيال الإمام المؤمنين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى رواه مسلم هذا مذهب جماهير أهل العلم اللي هو الأفضل فالأفضل طيب ولأبي داود ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصفة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم اه ابو داوود ولاحمد نحوه نحوه وزاد والنساء خلف الغلمان وقوله ليليين بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبلها ليليين ليليين ها ليليين ليليين منهم ها يبقى دي منكم ليالني منكم علشان محزوفة بلام الأمر ليالي فليصلى ليالي يقف على ليالي ليالني منكم من أصلها يالي إنما الياء مجزوم بإيه مجزوم بإيه مجزوم بايه؟ مجزوم بايه؟ مجزوم بايه؟ يالا ما قول مجزوم بايه؟ تقولي العلامة ولا تقولي العامل؟ مجزوم باللان علامة الجاز ما بقى؟ حزف عرف العيل عصبني بقى دول سايبهم يقولوا ما عملهمش عين ما قولوا ما حدش يغلط بقى في الحاجات دي ما أقول مجزوم بإيه؟ تقول مجزوم بالعامل مش بالعلامة ده دي علامة الجزء مش مجزوم بيها ولا حاجة مجزوم باللام هي اللي جزمته ليلني بكسر اللامان وتخفيف النون من غير يائن قبلها ويجوز إثبات الياء مع تشديد النيون على التأكيد ليليني كده ورووه به في صحيحة مسلم من الولي وهو القرب وحق هذا اللفظ أن تحذف منه الياء على صفة الأمر وقد جاء بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث قال الرفع والظاهر أنه غلط وأولو الأرحام ذو الألباب والعقول وحدها حلم بضم الحق والله وهو ما يراه النائم أريد به البالغون لأن الحلم سبب البلود والحلم السكون والوقار لا يبقى الحلم برضو بقى ولا ايه ولا كان عاد تشكيلها تاني ولا كان عاد شكلها والحلم والسكون والوقار والاناء الظاهر الاناء والله اعلم لا الحلم غير كده بس هو لم يعيد تشكيله يعني لو عاد شكله لقلنا به وإلا فالظاهر انه طريقتهم الهم يذكرون الايه المعاني المختلف فنقول العين بئر الماء والعين العضو البصر والعين الجاسوس كده يعني قصدنا ان احنا نعدد ال... انما لو كان يعني قصده تشكيل ثاني كان شكلها يا ضبطها بال ايه بالكلمات إنما الحلم غير السكون والوقار والأناه بقى ما عرفش دي إيه إظهر الأناه والتثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب وطبعا ده ضبط النفس عن هيجان الغضب ده الحلم يعني فأيا طبعا هنا تمال تكون الايه الحلم بقى مش الحلم ويراد به العقل العقل بضم النون العقول واحد واحدها نهيه بضم النون لانها تلهى صاحبها عن القب اي ليدنوا مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفقونيهم مين اللي كان بيناوق المعنى ده ولا ده مش معناه كده مين اللي كان بيقول فرامانا متخفوش بالشعم من لقوها يمكن كان اصدرام شايف انه يعني لوحد سبق مثلا للصف الاول هل لازم حاجة ترجعه بي ايوه منين منين يسبقوا ويتقدموا مش معناه ان لما يجي صف يصف كده آه. ثم الصبيان الاحرار ثم العبيد ثم النساء لقوله عليه الصلاه والسلام اخر وهن من حيث اخرهن الله ويقدم منهن البالغات ثم الارقاء ثم من لم تبلغ من الاحرار فالارقاء الفضله فالفضله وان وقف الخناث هنا طبعا التقديم دي برضه في نظر شويه ها يا في مسألة منكم قدو الاحلام ده مشاهدة. يعني هل فعلا اه عارف فيه ناس يعني مشايخ عندهم في النظام في المسكت وممنوع حد يروح للصف الاول ده حتى في الفرد. ايه. ده فعلا صح يعني ايه حدك مختار الكلام ده. انه محدش هارم للصف الاول. الصف الاول كله? ده يعني انت هيأل لنو... انه 7 مثلا ورا الكلام كده بس يعني يبقى فيه ناس علشان يسالهم علشان يصححوا علشان يستخرف منهم علشان حصل حاجه كده يعني الشيخ وسام عبد العظيم افتى بانه الامام يقدم في الصلوات الا الجمعه لان فيها مزيد فضل الصف الأول وفيها حديث يعني بما يحث على التقدم ونحو هذا فقال الجوم على اللي يلحق يلحق احتمال ده طربوي واحتمال ده فقهي الله أعلم في يعني فيها نظر شوي. يقول هيحث بعض الناس ويسيب البعض. يعني يقول الاحلامه انها هم اللي يسبقوا. وبقية الناس يعني مهم يسبقوا. الساعة كامة? عشرة لربع. وربع. ومن وقف القناسه صفا لم تصح صلاتهم امال يعملوا ايه بقى القناسه المشكلين يوقفوا ايه كل واحد لوحده في نظر ربنا صح اصالات المراه بجانب الرجل والرجل بجانب المراه كالترتيب في جنائزهم اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام ما تعملش ثاني يا حاج كالترتيب في, في القبر اذا في جنائزهم اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام والى القبله في القبر على ما تقدم في صفوفهم من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثة وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما المصل أو المصفف له أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ كل ده حكمه إنه فذ أي فرض فلا تصح صلاته ركعة فأكثر واعلم منه صحه مصافه الصبيب في النفل او من جهل حدثه او من جهل حدثه او او حتى فرغ الشيخ <سؤال> <مترتيب> قلنا <wowow'rekrit> اه اي مقدم في جنائزه في الدفن أصدو أم في الصلعة؟ في الصلعة في الدفن في القبر يبقى اللي بيهة القبلة هو الأفضل بيقول اللي وراه اللي بعدي ما كذا في القبر وفي الصلعة؟ نعم لا شيء على شيء ولا هو بيض قص على الشيخ ايه الموضوع ايه؟ وكتبت لا هنا ذكر الحكم سيأتي في الجنائز الصلاة عامل المسجد في الخلف لحمايه الاحذيه هيجوز يعتذر صاحب عذر يجيب معاه واحد كمان شحال ثلاث صفحات وطنين جنب عايز نقراهم يعني كيف نذاكر ماده السيره يرحمك الله <تصفيق> محمد مصطفى يعتذر يعتذر لإصلاح نظاراته نظارته مشاعر فيه جمزر ونظار دايما الواحد يعمل نظارتين عشان لوحدك كسرت يمشي حياته هل يجوز أن أعتزل كل الأحداث الجارية في بلدنا كما كان يفعل الصحابة والتابعين بقى في الفتن لأنني والله أكاد أفقد تفكيري خلك أنت على الذكر والعبادة والطاعة والدعاء هل مطلوب مننا الآن القنوط لأهل سوريا في صلواتنا الخمس وإن كان ذلك هكذا فكيف يمكن القنوط في بعض الصلوات لأننا مصلي في مساجد لا تقنط وأخرى تقنط يعني إيه كيف يمكن القنوط في بعض الصلوات يجوز القنوت في بعض الصلوات دون أبع ولم يرد ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقمط في جميع الصلوات للاستثناء انما كان يقمط في جميع الصلوات بمعنى يقمط في اليوم يقمط فيه مش لازم يبقى دايما احيانا يعني يقمط احيانا كده واحيانا كده ويكسر واحنا قلنا يقمط في الصلوات الجهرية واكثره يكون في الصبح ويكسر في المغرب والعيشة او يعني يقمر تقام في المغرب والعيشة <تصفيق> ايه الورقة السخيفة دي اللي انت بعثين انت اللي جيبها دي فين محمد السيد ده حد الجوز دلوقتي قولني في شوال طب بيت. قضيم سيوله. في ام صيبه امل عايز يتجوز ادهم. انت مش اتجوزت مره قبل كده؟ ها؟ اتجوز تاني؟ كاتل دراع. اجابت الفرح امل فرح تاني. صلاه المراه في بيتها افضل من صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي انا صلاتها في بيتها أفضل إلا ان تزيد صلات المسجد عن صلاة البيت بخشوع أو تدبر أو تطويل أو نحو هذا وده طبعاً موجود ده موجود ان صلاتها في المسجد بيبقى فيها زيادة عبادة وزيادة خشوع وزيادة تدبر وبتقعد في المسجد تقرأ قرآن يعني فيه مصالح تبتبقى الصلاة في المسجد أفضل من الاعتبارات دي إنما لو نفس الخشوع ونفس التدبر طبعا في الفندق برضو كالبيت لأنه مكان مستعجر لو نفس الخشوع والتدبر والعبادة البيت أفضل إنما لو دخلت ما تهجمش بقى على مكان الرجال يعني تخليها ورا وتصلي ورا بعد الصلاة عايزك روح تنظر للكعبة ولا حاجة ماشي إنما وقت الصلاة تخليها ورا على جدار المسجد ممارح معا. النوافل في الحرم افضل. ورح. النوافل في البيت افضل. انما لو انت هتقعد في الحرم مدة يعني تعتكف. خلاص يلتصلي في الحرم. يعني هتقعد من الظهر للعصر فيه ناس هتقعد من الظهر للعيشة. فيه يعني كل واحد اجتهاده. في الحالة دي خلاص يصلي النوافل في الحرم بقى. يعني السؤال إما هيجي غابي بيقول الفندق أفضل من الحرم يعني هون مصطفى مش موجود وتقول الختمة مش هنا يعني عشان هأول ما أقول الفندق أفضل من الحرم يبقى أنا إيه لأن المساجد أفضل بقاع الأرض مش كده خيره بقاع الأرض إيه المساجد وده الحرم مش يعني ما مسجد كده ولا كده نقول ده لا طبعا المسجد الحرام أفضل من الفندق إنما صلاة النافلة في الفندق أفضل من الصلاة, من الصلاة في المسجد النبوي من غير نظر ولا خلاف ده ده يعني أمر قطعي أمر قطعي والسنة نزلت فين؟ المسجد النبوي في المدينة يعني ليش كلام دي؟ إنما هل بقى المسجد الحرام ليه خصوصية يعني إلى الآن مع مرور الزمان الطويل لم أجد دليلا على اختصاص المسجد الحرام بأن صلاة النفلة فيه أفضل من البيت اللي عنده دليل يجبهولي يعني مشكورا لأنه يكثر ذهبنا هناك وبنبقى طبعا الحكم ده محتاجين إليه نعم المضاعف عميش هتها برضي 100 ألف ما هو أفضل معناه أنه أكتر من 100 ألف وقعدين 100 هيبقى 100 من إيه يعني 100 ألف أه بس من الصلاة المخضلة يعني الصلاة في المسجد النابو بكم صلاة بألف صلاة مما سواها يعني الفريضة اللي في المسجد التاني والصلاة في البيت النافلة أفضل من الصلاة في المسجد النابو فاللي يصليها في البيت يبقى ايه? ياخد الف. من اللي ايه? فوق. نوم. الحداث دي تخلي حد ينام. اللي عايز يتجوز. اللي عايز ينام. اللي عايز يعمل. لأ ونزل عليهم الجواز. يعني زي بتقولي. نزل فجأة الجواز عليهم كده بطريقة فضيحة. جواز ايه? مش تستنى مشوف الحرب هتقوم. طب يلحق احسن. يلحق ايه يلحق? هجيب له نفسه مصيبة? لا يعني ما يجيبش لنفسه مسئولية زيادة.